بسم الله الرحمن الرحيم ي ا ذكر ربك عبده إذ نادى ربه نداء قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني حفت الموالي من ورائك وكانت امرأتي عافر فهبني من لدنك ونيا يلتني ويرت من آلي عفوب وجعله رب رضيا كازت لي يا نبشرك بغلام اسمه يحيى وَنَّ جَعَلْ لَهُمْ قَبْلُ سَمِيَّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُمْ ذُنَامٌ وَكَانَتْ لِمْرَأَتِي عَاسِرًا بَلَوْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِسِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ وَعَلَيَّ عَلَيَّ وَقَدْ وَقَدَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَن لَّا تُكَلِّمَ مَنَّا تَكَلَّكَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ وَأَوْحَى إِلَيْهِ أَن تُبَشِّرُ بِذُنُوبٍ وَعَشِيًّا ياخذ الكتاب بقوة، وآتاه الحكم صبية، وحنانا من لنا وذكاء و كانت كيّة، وضوّن ولم يكن جبارا عصيا، وسلام على اله يوم ولد و يوم اشتركوا في